「私の名前は誰だ?」 ت خ ذ و ا ا ل ع ه النابلسي ي ل ل ع ن ذ ل ك و ت ي ن ا م و س ى ل ا م ب ي ن ورفعنا ا ق ه م ا ل ط و ر ب م ث ا ق ه م و ل ن الله ه م الحسنى ب ا اسماء م الله م م ث الحسنى وقولهم و ق ل بل ن ا غ بل قطع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم م ه ت ا ن ا عظيما وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا ا ل م س ح و س بن مريم ر س و ل ل ا ل ه و ا ق ل ن ا ص ل و ه و ل ك ن شبه ل ه م و إ ن ا ل ذ ي ن ا خ ت ل ا ف ي ه لفي اسماء الله ن ب ا ق ت ل ح ي ن ى فرفعه عزيزا الله إليه وكان الله وكان ك ح م ا و إ س و أ ه ل ا ل ك ت ا ب إ ل س ي م ن ا ل ن ب ق ب ل م و ت ه و و ي م ا ل ق ي ا م ة يكون ع ل ي ي ه ه م ش د ا ف ب ظ ل م من ا ل ذ ي ن ه ا و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 الزكاة ا ل و م ؤ م ن و ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر ب ل ك س ت ي للعلوم ا إ ل ا أوحينا إ ل ا ح ي ه ق ص ص ه م عليك و ع ه النابلسي ت ك ل م ر س للعلوم م ب ش الاسلاميه ن ع حجة لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل إ ل ي ك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا يا أيها الناس ا قد ج ء ك م ا ل و س و ل ب ا ل ح ق م ن ر ب ك م ف ل خ ي ر للعلوم الاسلاميه فإن م ا ت 「そして私は私の手を借りて